أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليرضي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك معواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو نعدل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في صغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ سَ نَبُّ الُّْدَعَانَ لِجَل بِهِ أَْ قاعدًا أَْ قائِمَ فَلَمَّ عَنْهُ بُوه فَلَما كَشَفْنَا عَنْهُ بُروَهُ نَبُو وَكَأََّم يَذِعمنَا إِلَى بُوهِبٍ السَّحِ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل القوم المدرمين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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرضعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصن الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذنلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون والذين كثبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم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 فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون مِنَ من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر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 قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق؟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 إِنَّ الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين ذي وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله واذعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله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 وَإِن كذبوك فقل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ أَنْتُمْ بريء مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بريء مما تعملون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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ نَاسٍ شَيْئًا وَلَكِنَّ نَاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلَمْ يَلْبَتُ إلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فَلِقَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْدَدِينَ وإما نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتذت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَقُبِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 وما ظن الذين يفترون عَلَى الله الْكَذِبَ يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون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 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تُوَكِّلَت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 فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا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 فَلَمَّا جَاءَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ مَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَكُونُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ مَا هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ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 وقصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بِبَدَنِكَ لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ وَرَزَقْنَاهُمْ ورزقناهم من الطيبات حَتَّى حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم فِيمَا فيما كانوا فيه يختلفون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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يوسلا ما آمن كشفنا عنهم, كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننزل المؤمنين قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير